Bijzonderheid en zelfs het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 قَلِيلًا ما تذكرون وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَاوَاهُمْ إِذْ Paid, en er is een leerlingenkamp. En ik ben een leerlingenkamp. En ik ben een فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه خَسِرُوا الذين خسروا أنفسهم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 ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملاك تسجدوا لأدم فسجدوا ze nam je kun van de sjaa'jdeen. Taa'lamanaak alaa taa'judda ifa maatuk. Taa'lamanaa قال فاهبط منها فما يكون لك تتكبر en ik ben er niet van overtuigd dat ik hier ben. Ik ben er van ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ خُرُجْ مِنْ ثَامَةِ دحورا لمن تبعك منهم لم لن منكم اجمعين ويا ادم اسكن انت وزوجك ما من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة, ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وُرِيَ عنهما من سوآتهما وقال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 van het huis van het huis van het huis van het huis van wanada huma rabbuma, alam anhakuma, tilkuma alam anhakuma, tilkuma alam anhakuma, tilkuma alam anhakuma, Rabbana, zullen we afzakken? En als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 ثُمَّ قَدْ أَنزَلْنَا عليكم <ملا> يفتننكم الشيطان كَمَا لَافْتَنَنكُمُ الشَّيْطَانُ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 omdat ze een fapshet hebben gedaan, zeiden zij: "We en Allah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 وفريقا حق عليهم الضلاله فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله انهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون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 كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن قل إن ما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله in plaats van je het niet kunt لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي فمن اتقى فمن اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كذبوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا, قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله شَهِدُوا عَلَى het أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ die het فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا, ربنا هؤلاء هؤلاء يضلون آفاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون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 ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين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 تجري من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله قد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحابا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 فَاذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمُ Vele En ze zijn niet meer ze En ze in zijn En وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة السلام ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت بصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين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 فَسَمْتُم لا يَنَالُهُمُ اللهُ بِرَحْمَةٍ وَدُخُولُ الْجَنَّةِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ wanada أصحاب النار يا أصحاب الجنة ونادا أصحاب النار أصحاب الجنة. أن وحرومهما على الكافرين الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم Voorzitter, de eerste en de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 وَإِذْ جِئْتَ رَسُولَ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ أَفَيَشْفَعُونَ لَنَا أَوْ نُرَدُّ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلُ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ en de chassiro, een fuse humo, een ballan humo, een kano, een stau.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 وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء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 لا نراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلال قال يا قوم ليس بي ولكنني رسول من رب العالمين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 الدين اقاهم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون قال الملؤ الذين كفروا من قومه en dan فِي <تصفيق> ik in het مِنَ van قَالَ يَا En لَيْسَ وَلَكِنِّي رَسُولٌ u رسالات ربي u لكم ناصح ruik ami. Awaji betum, awaja. Vendkoro, اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق komt foule foule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 فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم, فيأخذكم عذاب أليم وذكروا إذ جالكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا, تتخذون من سهولها قصوراً وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلان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 فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم رجفا فأصبحوا في دارهم جاثين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 وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا مُرَأَتَهُ ان امراته كانت من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبه المجرمين وإلى مدينا خاهم شعيباً قال يا قوم اعْبُدُوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم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 قد افترينا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِنَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نجانا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءُ وَسِعَ ربنا كُلَّ شَيْءٍ علما عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَ افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ رَبَّنَ افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ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 فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ من نبي إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا, وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم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 we zijn er in geslaagd om عبون. أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ الله افامن مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بعد أَهْلِهَا أَلَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ أَلَوْ نَشَاءُ وَأَصْبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ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 بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عَاقِبَةُ المفسدين وقال موسى يا فرعون إِنِّي رسول من رب العالمين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 قال إن كنت جئت بآية فأتي بها كُنتَ كنت من الصادقين فألقى عَصَاهُ عصاه هِيَ هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هِيَ هي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 قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الغالبين قَالَ نَعَمْ قال نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ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 وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون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 لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إِلَى أجل هم بانغوه إذا هم Ideaal kun je van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 ودمرنا ما كان يصنع فرعون en de volkeren, en wat ze we gaan hierover naast elkaar. باطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ ان فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب يقتنون ابناءكم يقتنون أبناء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 ولما جاء موسى لني وكلمه ربه قال رب قال رب أرني أظهر إليك قال لم تراني قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل قال لن تراني ولكن الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا en مُوسَى صَائِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ قال سُبْحَانَكَ تبت إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين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 ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبقت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسبا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين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 ولما رجع موسى إلى قومه غبان أسفاً قال قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أمّ إِنَّ الْقَوْمَ استضعفوني وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي.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 ا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض كَنِمَاتَهُ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِيَ عَدِلُونَ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 وَاسْأَلْهُمْ عن القرية التي كانت حَاضِرَةَ البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون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 ingenomenheid in het buitenland. En we gaan de de En we بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين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 فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض مثله ياخذون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 والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظن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 waar schaamden ze zich van hun eigen handen? Ik was niet "Niet. إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الايات ولعلهم يرجعون واتل عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَنَسِيَ منها ذِكْرِهِ الشيطان فكان من الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا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 ذلك مثل القوم الذين كذبوا بِآيَاتِنَا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون mijn moeder, Dilla, Hofa, Hoa, Mua, Mua, Mua, Mua, Mua, والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن wel eens, ze hebben harten die ze niet kunnen begrijpen, We gaan ervan uit dat we أسماء الحسن فدعوه بها وذر الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أم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 أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ما بِصَاحِبِهِمْ من جِنَّةِ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ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 فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما Dawallahu wa wa wah wah wah wah wah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 أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ بِهَا قُلْ ادعوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كيدون فلا ولي الله ان ولي الله ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين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 wat is er Ik ben een eiland, ik ben ik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 Pulling na ma, dat is beroemde, ik ga niet meer op وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُر ربك فِي نفسي